esi malku te khonini yasiide ya togeet ae me me lukaom yaol ما ذكرتا للصليمين الذي آمن بك على صليم اذكرنا في ملكوتك اذكرني يا ما تجدت في ملكوتك اذكرني يا <قدس> ما تجدت في ملكوتك لها زاب أليس الذي بأمانته صرق ملكوت السماوات وفردوس <سنة> Azkurni ya Qudus Matageta fi melakotik Azkurni ya Sayyid Matageta fi melakotik كلمتك استحققت النعمة والفراع وملكوت السماوات وفردوس اسكرني يا قدس ما تجدت في ملكوتك اسكرني يا سيد ما طوباك أنت ما لك موت طوبى لك ما سلم ليس من كل ما نعا لم ينلها أحد قال كل زمانك كنت للصد في غابات أوروشاليم وبكلمة واحدة قلتها للرام أرسلك إلى ان قُضُوز ما تجئت في ماذا كنت اذكرني اسيت ما تجئت في ماذا صَالِبًا مُخَلِّصُنَا عَلَى خَشَبَةِ الصَّالِيبِ صَلَبُ مَنْ هُوَ لَيْسَ عَنْ يمينه صرخ دماث للص اليمين قائلان اذكرني في ملكوتك اذكرني يا ما تقيت في ملكوتك اذكرني يا قدس ما مخلصنا أنك اليوم تكون معي في فرداوسي وتتنعم آفي ونحن نطلبا إلى الذي رفع على خشبة الصليب وبزل دام الإله عنه وأبطل الموتى بموته خطايانا ويحفظ لنا حياة البابا البطريار أمباش وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا التباو المكرم الأسقف الأمبفام وسادة الآباء المكتمعين في هذه الكنيسة وكل كنيسة من صغيرهم إلى كبيرهم قولوا كلكم Oh uh -huh.